اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَوًا سَآتِيكُم سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَمْبُورَ كَمَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جان نو ولا مدبر ولم يعقب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 فِي تِسعع آياتٍ إلَ فِرعَعونَ وَقَوْمِه إِهُم كَالوا قَوْمَم فَاسِقِين فَلَمَّا جَاءتهُم آياتَتُ نَامُ بصِرَةَ قالَاوا هذا صِحرُ مُبين وَجَحَدُ بِهَا وَْتَقَانَتْهَا أَفُسُهُمْ ظُلمَو وَرعُلُوى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 6��은 bonen uwch ymgydi'n fuamiannig مِنْ f Здесь وَلَهَا Y tueddech وَجَدتُهَا am�eman ac r مِنْ r awth Why a croon ddr? 7and rest a gwaith ym'mel اللَّ يَسْجدُون لللههِ الذي يُخْرِجٌ الْ خَبَأ فيِي السَّمواتِ وَالْأَرض وَيَعلَمُ مَا تُخْفُونَ وَماَا تُعَنُون اللَّهُ ل إِلَهَا إِلَّهُ إلا هو رَبُّ العرُ ش العظم قالَالَ سَنَظُرُ أَصَدَق تَ أَمْكُتَ مِنْ الكاذبين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعَمِّدُونَنِي بِمَالِ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّاقِبٍ لَّهُم بِهَا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 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَمُدَّ إِلَيْكَ طَرْفَكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي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 قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم وَكَانَ فِي المدينينَةِ تِ السعةُ رَْط يُفسِدونَ فِي الأرْرضِ وَلَا يُصْلِحون قالَاوا تَقاسَموا بالِلهِ لَنُ بَيتََّهُ وَأَهْلَهثَُّ لَنَقُلًَاَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَ مَهْلِكَ أَهْلِ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 إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْلَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن ارسلوا الرياح بسرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله معه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 وَقولُ نَمَتَ هذاََ الوعْدُ إِ كُتُم صَادِقينُلعَسَائه يَكُونَ رَدِ فَ لَكُم بَعضُ ال الذي تَسْجِلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذوا فَغْلٍ عَ الناسَّاسِ وَلَا أَكثَرَهُم لا يَشْكُرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ مَا تَكْنُ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يُنصَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَمِنْهَا رَمْضَةً بَصِيرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يؤمن.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 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمِّنْ من فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ السيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أُمِرْتُ أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن